نجوم في سماء المحروسة نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل مستمعينا الكرام أهلاً لكم في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة التي نتحدث فيها عن أعجوبة العصر الثاني الجميل الذي تركته لنا إرثا مصريا خالصا شاركنا فيه كل الشعب العربي والناطق للغة العربية والفاهم للموسيقى الشرقية هذا الإرث العظيم تركته أم كلثوم ورحلت عن عالمنا في من فبراير من عام 1975 كل هذه الإنسانة البسيطة كيف أتقنت فنها وكيف احترمت عملها وكيف استطاعت أن تكون رمزا من رموز هذا الوطن نفخر بها ليس من باب التباهي فقط ولكن لتحفظ في ذاكرة الأمة الموسيقر الكبير الأستاذ هاني هنالتشعور حضرتك وأن تتقف لأول مرة أمام هذا العناط الكبير كان حلمي أن أشوفها الطبيعة بس يعني كنت حتى أتحايل على والدي يقول لي لا أنت صغير ما نفعش تصر وكدا. فكان حلم بس أشوفها الطبيعة فإنشاء الحظ أن ربنا أديني أكتر من ما بحلم أو أكتر من ما بطمح فإني أشوف هذه الإنسانة ومعزف معها وأعود معها وأكلم معها وأتغدى معها يعني أعرف أكتر بكتير قوي من الحلم كل هذا الحب لكوكب أشارك أم كلثوم وحدث ما هو أكبر من الحلم تفتكر أحلى حفلة قمت بالعشف فيها على آلة الورج خلف كوكب الشارك أم كلثوم الليلة حب لأنني كان لها ذكرات غريبة أولا أنا كان عندي صغير سوير بيشتغل به العادي يعني هو الموجود في السوق بس يعني دايما الحمد لله كان بسبق العازفين اللي هم بيشتغلوا في العمل الشرقيه فبجيب الأحدث اللي حصل إنه الأرج اللي دخلته ده مع الأرج التاني خليته واحد شارقي واحد زي ما هو مزبوط غربي على أساس آسف صلاة هنا وصلاة هنا شو ما غيرش كان زمان بنغير كده من تحت مع فايزة مع نجات مع طلب مع محمد عبدو يعني ممكن ريسك بس ممكن سو ما فش ريسك نزلت بقى بالموضوع يا معسوبة بالميلي خليت أرج كأرج فتحت السارة أو فتحت صلي لا على المسرح سارة مفولة قل لي من وين واحد بيطلع صوته واحد لأ وأنا أدور على عصابي ما فيش جابوا لنا سينما كلهم مهندسين والبتاع الدنيا اتقلبت سينما عصر النيل يدوروا إيه العيب فين الاورج منور بفيش صوت واخدين الشلدة مظبوط وك... يا أخي يا فين وفين بعد تلت ساعة أول مرة تتعطل السيطرة المخدسون بتتفتح الستاره يعني مظبوط المعاد أكتر من قطر المجري أو القطر التربيني ده مم. مش فقد ديه عشرة بالثانية تفتح السيطرة فاورمولا مزغول معايا وبيساعدني وبتارخ خابط فطلع الصوت جه ورا ظهري والشيلد انا فاتحه بفتح البلاستيك واطلع شلد جديد يعني بروفات ده اشتغل على السدات القديمه بس في الحفلات المهمه زي دي طلع شيلد ليس نيو خالص يعني جديده خالص ما اتلمستش فازاي يبقى انا مش مطاق ان يكون مطاوم جوه اتفتح من الداخل ده صدفه بتحصل واحد في المليون ولا واحد مليون والمهم بعد ما خلصت وطلع الصوت وبد بقى باعصابي بمشين دفاع لا دلوقتي وانا بكلمت نفسي راحه من بفتكر اه والله العظيم فجت طبطمت على ايدي كده بتقولي خلاص بقى ريلاكس و وخليك كده هادي عشان تطلع صوات حلوه كده زيك شايفين بتشد باذري يعني انا لقيت تلجه لان هي دي تلجه وطلع فن علي. قلت لها يا فندم طبطبتي عليا انا اتخضيت اكتر قعدت هزرك قايلت لي انا طول عمري كده قبل المسرحه قبل ما تفتح الستاره وطلعت من الاوضه جوه يعني خلاص يا على فتح الستاره وتقعد على الكرسي وخلاص ونقول المقدمه اتهبي هي بتترعش اكتر مني اللي عمرك ما خلى المطربة الموهوبة التي اثبتت أن الغناء ليس دثن حناجر وأفواه وإنما هو فن عقول وقلوب المايسترو الكبير سليم سحاب كوكب الشرق أم كلثوم لم تكن مجرد صوت وفقط وإنما كانت كيان متكامل وحضرتك تعرف باكتشافك الدائم بالأصوات الموهوبة فهل هناك أصوات وخاصة بدار الأوبرا المصرية اقتربت من هذا الصوت أو هذا الكيان ليس من الضروري استنساخ هذه الأصوات يجب أن يكون لدينا أصوات لها شخصيتها ولكن تربت على التقنيات الغنائية اللي, اللي كانت موجودة في أم كلثوم يعني مش مجرد صوت أم كلثوم مؤسسة فنية متكاملة أولا تربت على التجويد القرآني وهناك مقولة لملحن من أكبر الملحنين اللبنانيين أنا بالموسيقى أهم ملحن لحن موسيقى لبنانية فلكلورية هو زكي نصيف زكي نصيف عنده مقولة كبيرة جدا أنه هناك فئتين من الأصوات صوت مقران وصوت غير مقران صوت غير المقرأن ما يغنيش عربي وهو مسيحي يعني فدي مهمه جدا ليه ام اختفت بسرعة سلطان الطرب قدامها لأن كان صوت مفرق صوت مدرب على أصول النطق الصحيح الموجود في التجويد القرآني النفس الصحيح لأن القرآن لا يجوز أنه واحد يجود قرآن ويأخذ نفس في أي مكان في محلات محطات معينة يأخذ فيها المقرئ النفس وإلا ما ما ينفعش حديث الروح للأرواح يسري وتجربه القلوب بلا عناج هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا النداء، فحلق في رب الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكاء. تحاورت النجوم وقلنا صوت بقرب العرش موصول الدعاء. وجاوبت المجرة على طيفا سرى بين الكواكب في خفائي وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المسائي ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما احراق عندي بالوفاة شكوايا أم نجوايا في هذا الدقاء ونجوم ليلي حسبي أم عودي أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي والطير صادحة على افنانها تبكي الربا بأنينها المتجدد قد طال تسهيدي وطال نشيدها ومدامعي الطل في الغصن النبي فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي حديث الروح حديث الروح What oh, a كار الكبير الأستاذ مجدي الحسيني برحب بحضرتك وكل يستنوا وحضرتك بخير حضرتك بالصحة والسلامة وكل سلام الطيبين وسادة المستمعين بخير وسعادة دائما المستقر الكبير مجدي الحسيني الذي استعان به كوكب الشرق أم كلثوم بعد استعانت العندليم والأصمر عبد الحليم حافظ له في حفلاته كيف تعاملت ووقفت أمام هذه العملاقة الكبيرة كوكب الشرق أم كلثوم. السيده ام كلثوم اول تعرفي عليها الاستاذ احمد قال لي بابا عايزك في الاستوديو فافتكرت ان انا هلعب مع اي حد زي السيده سعاد محمد ما جاش في بالي ام كلثوم حضرت كانوا هم عندهم بروفه مع الفرقه في الاستوديو وقاعدين بقى كان الفرقه الموسيقين مشوا وهم عادين السنيني أنا وأنا جيت لقيتهم هم والاستاذ جلالنا وراء المهندس الصوت قاعدين معرفتش عرفتش السيده بوكسو اللي هنا كان لابسه غير ما بنشوفها بالتلفزيون لابسه الإشار بربطها كده هوت ربطه كده بفيونكه من تحت كده ولابسه النضاره ما عرفتهاش فاكرتها واحده ست عاديه فسلمت على الاستاذ رياض وبسلم عليها فلقيته بتقول هي ايه رياض انت جايب لي حته عيل وهي بتسلم يسلم فأنا اتخذت ايه الست اللي بتشتمني وبتطالع علي عيل وانا بعتبر نفسي لسه انا في بدايه الرجوله يعني راجل انا راجل سني 17 سنة انا راجل ف ده بعد ما سلمت على حضرتك وانا بسلم عليها بتقول لي كده فلقيت الاستاذ يعني تدارك الموضوع قال لي يلا يا ابو الامجاد اسمع الست ام كلثوم بقى الاورج بتاعك هو قال لي السيد يعني أول مصفحة وأول صدمة آه هو قال لي كلمة أم كرسوم وأنا بصيت لقيت جسمي كله بيرتجف والعرق والأوركي كان بياخد وقت زمان نخم مرتبكت مرتبك جدا على يا خباري سود دمق دمق سيدة أم كرسوم وكمان هتسمعني <تصفيق> أنا الوحدي وسلمت عليها يعني أنا مش بشوفة ده أنا بسلم عليها وحسماحها أرج يا خابر يسود طب حسماحها إيه يعني لازم أسماحها حاجة من حاجاتها هي والحاجات بتاعتها كلها مفهش معامات شرقي فجاب بالي الصولو بتاع عمر خرشد اللي هو الفالس كان لعبه قبلها بسنة معها لدارة الأيام آه فجاب بقالي سمعتها لها بقى. فأنا سمعته لها من هنا وهي ما قالتش أي اعتراض ولا قالت كلمة ولا قالت كويس ولا قالت يعني سلم وكرسون وصلك الشخصية قوية جدا فسلمت عليهم أنا ماشي مش مثد يعني قاعد لحد الوقت حتى هذه اللحظة فيها. كل ما افتكر اللحظة دي لا تتخيلي مدى شعوري إنها لحظة الدنيا ملغبطة تستعيد اللحظة لأي حتى بعد مرور كل هذه السنوات لحد مرور هذه السنوات اللحظة دي أعد تخيالها كأنها شيء كانت أصعب من التقائك بعبد الحليم حافظ بكتير لأن المكلسوم يعني كانت حاجة عبد الحليم كنت شفته قبل كده كتير ورا طفل يعني صادف حتى بعد ما اشتغلت معاه قلت له انا على فكرة انا اشتغلت قبل كده فقال لي امتى مش اول مره تشوفه قلت له لا أنا ما لعبتش مزيكا انا كنت في الفيلم تاع حكايات حب مع مريم فخر الدين اول الفيلم كان طالع هو وعبد السلام نبوسي بيدرسوا في مدرسه اطفال أنا كنت أحد هذه الأطفال اللي في المدرسة الجوم ورا عندنا في المدرسة بتاعتنا مدرسة اسمها روندر مستقلة نموزوجي ف يعني كان الالتقاء بعد حديث عدة مرات إنما أستلم كل سب كان أول مرة شوفهم أعرفها شو خلاص ففوجئت يعني لما سمعت لها حتى يعني حتى أنا كنت سايتها في أول سينوي فكنت أول أصحابي زملائي في المدرسة كنت طالب في المدرسة عادية. سنة ويا الجنب الجامعة تقارر. قلهم يا أنا سمعت مكولسون أرك. يقول يا عمي ما جريج لي هاد المهم مش مع حدش مصدق. لإن حتى أنا شغلي مع بحليم كان في الخفة مع حدش عارف. أنا لو كان في موبايلات كنت لالتقطت الصور. لا و... ما فيش ولا أي حاجة ولا لا يعني حتى شغلي مع بحليم ما كنت شغرا. لان ما كانش في أي ظهور لي ولا في حفلة ولا في تليفزيون ولا تليفزيون أنا أب كان أب تسجيل فيلم اغنيه عشان فيلم أبي م -م. فوق الشجرة كان بيحضر لاغاني الفيلم وبعدها عملنا يا خليل القلب والهواء هوايه وجانا الهواء جانا كله تسجيل في الاستوديو لكن بدون ظهور بدون تصوير وكانت مدح القمر إنما سيلم وكلسوم كان حاجة خاصة يعني دي مكلسون يعني دي قمة الهرم يعني هي قمة الهرم ويبعا ديها يتسلسل بقى الأستاذ فريد والأستاذ عبد الحليم ويتسلسل الهرم بقى إنما مين يعني مش بصدق ولا حتى لما أنا سمعتها ما كنتش متخيلة أنا هلعب معاه أنا تخيلت إن أنا إيه هسمحها الأورج بس وخلاص تاخد فكرة عن الأورج يعني بس ومشيت زمايلي في المدرسة مش, مش مصدقين والدي كمان مش مصدق يعني والدي بقوله أنا سمعت موكلسوم زي ألمانيا افتكرني بقى, بقى بفشور بقى قال لي انت جنت فعلك انا ما حبش الكد اما بتعود وجان هو مسافر برا لما رجع كان خمس يوم ليا في فروفات مع موكلسوم مع اقبل ليله بقى وانا فوجئت ما في موبايلاتي في البيت بيتكلمني مدير فرقتها استاذ حسين معوض عازف القرق كلمني استاذ ماجدي عايزينك بكره تجيب الأورج في استوديو 35 اللي هو دلوقتي اسمه استوديو ام بعد الحله سموه اسمه وتجيب الأورج معك عندك بروفا مع السيده ام أنا تخيلت واحد بيهرج أو بي بعكس مش يعني فاكر حد بيتريق عليا عشان انا بقول لهم انا لعبت سمعتهم بكل مش مش مش اه والله مش في ساعه بحكي يومها لاحمد بقول صور واحد قليل ادب بيتصل بي ويتريق عندك بروبا مع بكره قال له صحيح انت عندك بروبا قلت له لا. كلم جد قال لي يا أوق الله ده بابا قال لي قلت طب ما قلت ليش ليه ده أنا كنتش رايح قال لي لا ده ده بكرة لازم تروح تاخد الأرجو تروح فأنا منامتش للادي خالص آه. وقدرت في قدامها زي بعد آه. هذه الجملة الجريحة لمشاعرك نوعا ما وقتها وسط صغير سنينك وقتها مكلسوم ده يومها لما قالت وقالي بس سمع سنة مكلسوم قلت تشتم إن شاء الله لو أنا هتنجز <تصفيق> ده مكلسوم مش أي حاجة يعني ده هرم ده شيء يعني ولا الأحلام لك لحد الوقتي بفكر في الحكاية دي كأنها مع ده حصل, حصل. يعني ده حصل فعلا يعني, يعني. يعني حتى لما بشوف يعني الأغنية الوحيدة اللي صورتها وأنا كنت معاها فيها لأ من أجل عيناك عشقته لهم فبشوف <تصفيق> نفسي مش مصدق <تصفيق> يعني بهم يعني الحمد لله إن في دليل أمي كلسوم يعني لعبت مع ستة غاني بعد كت وحفلات كتير اه هو انا صداقه لطيفه بعد ما سمعت حضرتك اهي بعد كده كان رد فعلها آه. ايه يا استاذ أو انا بس. اول يوم كنت راح فرحان قوي أنا بقى هلعب برووفه الموسيقيين بقى, بقى بتوعها اللي بشوفهم في تلفزيون احمد الافناوي وعمانهم الحريري وبس كالاصبقيات ومحمد ابو صالح ما كانش موجودين فانا دخلت وكان الاستوديو طويل وطول فقعدت على رأس الستوديو خلف غرفة الكنترول الإزاز السيدة مكلسوم على شمالها أحمد حفناوي وعلى يمنها صنباتي بالعود والفرقة بقى عشر صفوف عشر صفوف كراسي لأن الستوديو كان طويل بطول وقاعدين بقى وراء بعض فأجي حط الأورج على الصف الأول اللي هناك يقول أمشي يابن يرجع وراء <تصفيق> أرجع وارج أرجع وارج لحد فليت نفسي الأخير آخر الواحد آخر حاجة الواحد الأخير خالص السجن ووبعدين فوجئت طبعا عقب ليل كان السولو الال اورج خالص وخلاص أول يعني الالونيا كانت اورج ما فش أي على سولو غير الارج بس اورج والفرة ترد عليه من عدة كلثوم أنها تعمل العشر بروفات الاولانيين بالنوتة الموسيقيه هما 30 بروفا العشر الأولانين بالنوتة البروفا الحداشر تشيل النوتة لازم يكون الفرق حفظه ولذلك أنت تشوف تلفزيون فيش ما فيش أي نوتة أي... كل المطربين في نوت إلا سيدة كلثوم ما تلاقيش في نوت قدام الفرقة ما فيش نوت لازم يكونوا حافظين اللح أنا كنت أحفظ بسرعة جدا لدرجة أنه كان المستاذ رياد يجرب حاجة على هو يقول لي تعالى بقى جرب الحتة دي كده معك تعالى تيجي ازاي فهو بيقولها بروح أهلها يقول لي يا ابني استنى استنى أنت إيه ريكوردر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني أنا وحبزها على طول سرعة التقاط آه، والتنفيذ نسميني الريكوردر يد... أنا سجل بطلقط على طول, طول فأنا طبعا من حبي أن شغلت مع مقلسون حفظت اللحن السلو بتاعي وأصبحت بقول معها وأنا قافل النوت هي لحظت رغم أن أنا قاعد في الآخر لقيتني هي تبقى مركزة مع كل فرد في الفرقة بشكل أنا فجأت أنا, أنا شوقت بالي إن هي شايفة كل حاجة فأنا بقول الصلوه في الآخر وبفرحان بقول الصلوه الوحدي ده كله والفرقه كلهم عاديين مستنيني ان انا اقول الصلوه ده وبعدهم اخش يردوا علي نفس اول اللي احنا العبوا مع مكلسوم معتمد اول حاجة على جملة الأورجل فوجئت بعد الرابع بروفا بتتكلمني هي الساعة السبعة لان بروفاتها دايما ساعة عشر اه عشر مم. تبدا 11 صباحا بروفة ومكصوص دايما فوجئت الساعه 8 بتتكلم في تليفون انا كنت هناك لسه فوجئت والدي كان راجع من السفر ما عرفش ان انا شلت مع مكصوص فوجئت هو اللي جاي بيتنطط كأنه كانه طفل هو والدي كان يعني له هيبه و اه فوجئت كانه عيل صغير بيتنطط ويقول لي قوم حال كل كل وكلتهم بتكلمك قوم كده انت مكانك ازاي انا مش مستوي هو ما مصدقني انا بس سبعتها <تصفيق> ايه لما يسمع في التليفون <تصفيق> ايه يا كنت قايل". في البروفا مبارح ومش عارف ايه في حد مدايئك في الفرقة قولي قلت لها لا والله افعني ماش حد انا مبسوط يعني هذه اللمسة الجمالية منها بان هي تشكر من دعم الحفلة او من بذل مجهود ملحوظ داخل الفرقة اه هي كانت دقيقة جدا وفوجئت بانها يعني حست اننا معامل معاملة قاسية من الزملاء. لأن انا أنا بالنسبه بالنسبة. هو اكيد لاحظت <تصفيق> كمان من مكانك في الفرقة. قاعد في آخر, آخر. آخر واحد. فأنا فوجئت إن أنا إنها بتقولي حد بدأ يأكل ليفن. والله كلهم اللي لو حاجة حد زعلك قولي قلت له لا والله يا فندم كل حاجة جميلة و رقيق القلب آه. ولديك من الحياة والخجل ما يمنعك لا. من اني بحبش صحيح. يعني وكولهم يعني انا مبهور اصلا ان انا مع ناس فطاح الاساتذ الاساتذه احسن عازف في العالم مش يعني يعني مش مصدق نفسي قاعد مش مصدق نفسي وانا في السن ده وبعدين جيت في بقى الخامسه ورحت ووقفت مكاني فوجئت وهي بقى قاعده انا كنت كل ما اروح اسلم على حد يقول امشي ادلع البيت قال له ده استسلم في البريك ولا بتاع ابقى مكبوس كده لوحدي <تصفيق> <تصفيق> ومع ذلك قلت لها كل حاجه لا جميله وانا الامور على ما فيش حاجه ده هما ما ضايقونيش هم في, في الشغل لكن على الأقل رفضين الاعتراف بيها وبما جبت يدخل الفراغ. لا هو اللي حصل بقى هي ذكائها شديد. هي تصرفها ده بقى عملي. أولاً فجأة بتقول لي ما عادك هناك كده قلت لها ميني فندم؟ قالت لي انت أنت يا ولا يا موجود أنت؟ قلت لها لا بقى ما فيش حاجة بس العرج ضخم وبتاع أنا عاد هات هات الاورج بتاعك على بتاع جنبي هنا يا yeah. ردت لاكبار دون ان تستبصر بدقه فوجئت yeah. انا بقى اجيب الاورج وكلهم قاموا يشيلوا معي الاورج دموكرسون <تصفيق> <جميلة تصفيق> <مكتسوم> القبر <تصفيق> كلهم قاموا وشيلوا الاورج معايا من ورجعه الاورج <تصفيق> للوراء <آه> بمفردك ولا <تصفيق> ايه هم جنب وكرسوه <تصفيق> والصباطي والحفناوي وكان حفنا هو رئيس الفرق يعني وبيت واقف جنبه في البريك بعديها يعني البريك ب نطلع نشرب كوبات شاي لا عايز شرب سيجار أو تا بدأ أسلم عليك فوجئت وكل واحد زكي وصез ما عامل تعاملي أنت مبسوط ولا مبسوط معانا ولا إحنا ندعيك أجنة تانية خالص يعني <تصفيق> يعني يعني زاوية 180 وثمانين درجة تغيرت الحبيبة ومكسوم قوة تصير هي, هي كمان يعني كانت يعني قوة الإيرادة بتاعتها وال وال بتاعتها عندها قوة ملاحظة شديدة ووصح بتنوكتها جدا يعني خفيفة الظل جدا جدا <تصفيق> أستاذ مجدي الحسيني واحد من أشهر الذين شاهدوا على أشهر حفلات كبار المطربين في مصر والوطن العربي بل والعالم لكن عندما أسأل هذا الموهوب البارع المتميز الذي أجاد العصف على آلة الأرج خلال هذه السنوات وأنا أسترجع معه هذا التاريخ عن أشهر المقطوعات الموسيقية القريبة إلى قلبه يعني ليست من تعلقنا نحن بها ولكن من تعلق هو بها آه. إلى اليوم كوكب الشرق أم كلثوم وأقرب المقطوعات المستقية إلى قلبك من أجل عيناك عشقت الهوى لماذا آه. سيد ماجل لأن الأحداث كانت في الأغنية دي كانت صعبة شوية وكانت لأول مرة هقول الأغنية فيها رتم مع السيد أم كلثوم وكانت هي في الوريه الاولانيه كنت قاعد على كرسي لانها بترفض ان حد يقف في التخت الشرقي او الفرقه الموسيقيه كله بيبقى قاعد لو تلاحظي على اغاني بتاعتها كله ما تلاقيش موسيقي واقف غير بتاع الكونتر باس اللي كانه كبيره او دي لورا خالص بيكون واقف الاستاذ عازب أنا كنت بقاعد لكن لما جت الأونية دي الأستاذ رياض صنباطي قال أنت مش بتشخل عليه في الصلون اللي هو ريتميك فقلت له لأن أنا قاعد مش متحكم في الوزيشن بتاع العازف على الأورج الأورج الزمان كان معمول على أساس العازف في بواقف كان مرتفع لأن فرقة البيتلز هما اللي ابتدوا بالأورج كانوا ما فيش عازف قاعد اللي عازف الدرامر بس مم. هو اللي قاعد ككل بالجيتارات والاورج اللي لازم وقف. يكونوا واقفين فمعمول وورك بالست بتاعه ان العازف يكون واقف كده مستوى كده فانا بلعب كده لما بيبقى في شريط يبقى سهل البوزيشن مم. بتاع التكنيك ده لكن لما يكون في رت صعب الريتم. فقال لي طب ما تقف فهي قالت له لا يقف ايه انا ما عنديش حد يقف في الفرقه ف الاستاذ رياض صباطي كان ليه خطر عند السيده موكوسوم يعني ما تقدرش تقول له لا فيعني قال لها اقلعها لا لا ده العرج معمول علشان لازم العازف يكون واقف لان الصوابع بتاعته عاليه والسوال <تصفيق> ميزال بيانو بيانو معمول صبعه بتاعته <تصفيق> واطي علشان كده العازف بيقعد على كرسي ولا انما الاورج صوته عاليه لازم يكون العازف واقف فبوراعه كده وفقت اقف وخدت سكسي جامد قوي وبعدين جه عمر كان بيلعب معنا وفاروق سلام على الأكورديون فطلب انهم يوقفوا كمان قالوا يا لان عمر جابي طب انا هقف انا كمان قلت لي بصيت لي شفت بقى الله يخليك بيت كده واهدي هتوقفني هتوقفني يعني الفرقه كلها هتقف وانا لابقى قاعده ف انت جديت فعنا انا تبادل الادوار كلها عايزه قال عنها الأديب عباس محمود العقاد معاني الكلسوم في العربية متعددة ومنها الحرير الذي يوضع على رأس العلم أم كلثوم إذن هي رايه متوجه من الحرير وقال عنها توفيق الحكيم أم كانت هي الإتقان فقد كانت تؤدي كل قصيدة وأغنية ولحن ونغم الأداء الكامل المهيد فما شعر سامع قط أن أداءها في حاجة إلى مزيد إنها صنعة الفنان الأصيل وقالت فيها مجلة التايمز الأمريكية في الشرق الأوسط في شيئان لا يتغيران ولا ينال منهما الزمن أم كلثوم والأهرامات. أما في لي فقالت عنها إنها معجزة من معجزات الدنيا رحم الله أم قلسون ورحم الله هذا الزمن الجميل الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة الهندسة الإذاعية محمود صبري مع تحيات عز إسماعيل